Leukemia? Leukemia, cytokine. Finland, how to be diagnosed? Plus, let's say there's some form of g t h and current l y m p o r t o s i s report. Lymphocytosis. Is it, once they say, for example, like lymphocytosis is above 5,000、uh, cells lymphocytes per microliter, is it a definite uh, uh, chronic lymphocytic leukemia or?、No. Could be lymphocytosis. It's age dependent. Let's say, for example, we found like 5,000 something in a teenager. It's more likely that it's, it's not l e s m exactly, because it's age, had an age group, had an age g o u p could e elderly. For example, like in 15, something like that, and more. So it's definitely a good thing for a elderly p a t i o n とても大変なことです。<SEÑ> <AL> هذا هو مفتاح ل ل م س ا ل د ه في المساعده ي الالكترونيه لكن كيف كان يمكن ان يكون ج لدينا ع م و ا ف ي ه لان هذا هو المشكله س لكن م هناك ايضا ل ما يمكنك م ان لذلك، ا تتعامل م ي يفتازن نيد مثلاً، زي موليكولر ن د ك م ل س ي ب ع ض ه مع ن د ه م ف ه ا ل ي بوزرين، ا الPCRA بالطبع د م ب س ا ل ك ل د ع كما ترون ه م فلادلفيا ع ن د ك م م ث ل ايضا أنواع م ل كل بفترة بعد どうしてもいい e s ブ i ッ s の B, b <S <m medida> <S <sten>、オリジナルの b o r の B12 の b e 2の B12 の B12 の l 1 2の B12 の B12 の B12 の B12 の b 1 o の B12 の B12 の B12 の B12 の B12 の B12 の B12 の B12 の B12 の B12 の B12 の B12 の B12 の B12 の B12 の إ ن ه ا هي أريد تقوم بمشروبات هاي هي ي س الاخرى هناك ا موجود ي ل ا ش خ ا إنو هي بي ق ا سيدي ط ب ع وبي النورمال؟ لا اللي السيلة لساوه السيلة ليه؟ هو لساوه This distinctive is very c 19 ع ش ا ن ي ح ا ج لك اي ا اي اي اي ا اي اي اي اي اي اي اي اي ي اي اي اي اي اي ا ت اي اي اي اي اي اي اي اي اي ل ي اي اي ا و ي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي ا ل اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي ا ص ة ي ا ف اي اي ش ا ل م ش ك ل ة ب ا ل س ي اي اي اي اي اي اي اي ي اي ا ا ل اي اي اي اي اي اي ي اي اي اي ا ن اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي ي ا اي اي اي اي اي اي هو في هل يمكنك ان تكون ا ش م ر بالصدفه ي و ت ش ف او ت ش ف ي ا ل تشفير او تشفير او تشفير او تشفير او ت ف ي ر او تشفير و تشفير او ي ك و ت ش ف ي او تشفير او تشفير او تشفير ا ي ت ف ي ر او تشفير او تشفير او ت ي ر او ت ش ف ي او تشفير او ت ش ف ر او تشفير او ت ش ف ي او تشفير او ت ش ي ر ا ي ت ف ي ر او تشفير او تشفير او ت ش ي ر او تشفير او تشفير او تشفير او تشفير او تشفير او تشفير او تشفير او تشفير او تشفير او تشفير او تشفير تشفير او تشفير او تشفير او تشفير او تشفير ه و تشفير او تشفير او تش خاصة لانه ي تشطب يجب ان ي ع تتعامل ليه؟ ع مع ي المشكله ولكن ي ه ن ش ك ويش مجالات ن تتعامل الناس مع ر م خمسة و ب ي ن نفس حتى ا ل ع م ر ب ي ش ث ل ا ث سنين و خ ه サンティスの話はどういうことですか لان المشاكل والتعليم و ا ل ت ع ي م و ا ل ع ل ي م والتعليم والتعليم ا ل ت ع ل ي م والتعليم و ت ع ل ي م ي ا ل ت ع ل ي م وتعليم وتعليم وتعليم وتعليم وتعليم و ت ع ل وتعليم وتعليم و ت ع ل م و ت ل ي م و ت ع ي م و ت ع ل ي و ت ع ل و ل ي م وتعليم وتعليم وتعليم وتعليم وتعليم وتعليم وتعليم وتعليم وتعليم وتعليم و ت ل م و ت ع ل ي و ت ع ل ي وتعليم وتعليم و ت ي م وتعليم وتعليم وتعليم و ل م ا ت ل ي و ت ل ي م و ت ل ي م و ت ي ن و ت ل ي م و ع ل ي م وتعليم وتعليم وتعليم وتعليم وتعليم وتعليم وتعليم و ت ل ي م وتعليم و ت ع ل م ط ي ب اشكال التجنس والتجنس والتجنس والتجنس والتجنس والتجنس و ا ل ت ج ن ل والتجنس والتجنس والتجنس والتجنس والتجنس والتجنس والتجنس والتجنس طيب ه ا ل ز م ا ن بس ث ل ا ث ة مدير بامكانك ت ق ي ب اللفه المجتمعيه في المجتمعيه في ا ل م س ت م ع ي ه في المجتمعيه في المجتمعيه في المجتمعيه في المجتمعيه في المجتمعيه في المجتمعيه في المجتمعيه في المجتمعيه في المجتمعيه في المجتمعيه في المجتمعيه في المجتمعيه But if you ask me to do it or not, I'll say it in French. What? In Latin. In Latin. i a t i Latin. n Latin. In Latin. i t i n In Latin. In Latin. In l t i n In Latin. In Latin. Latin. In a t i n In l a t i In a i n i a i n In l i n In l a t Latin. In a t i l a a t i In l i n In t i t i n i a t i n a t t l a t i Latin. In l Latin. a n In l a t t i n i a t i n In l a i n i i n In l a i n i t i n l a t t i n In a n In i n In a Latin. a t i インフォプンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオーープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンープンオープープンオープンオーープンオプンオ ممكن تكون ممكن تكون م م ن تكون ك ت ممكن تكون م م ك تكون م م تكون ممكن تكون ممكن ت ت ك م م ن ت ك ت و ن م م تكون م ن تكون م م ك ت ك ن م م و ن ممكن و ن ممكن ت ك و و ن ممكن ت ك و م ن تكون ك م ك تكون ممكن ت ك و ت م م م تكون ت و ن م م ك و ن م م ك ممكن ت م ن ت م م م ت ك و هذه موجوده في التاكس بوكس من, من الثمانينات تقريبا لها م ج م و ع ة ط ب ع ا ً ع ت ي معروفين في ا ل ج ي ك ا اللاجئه ي ح د التي ارسلتها لها س م و د ي ك هم ا اللي came out with this ط ب ل ان يقوموا بتحويل ه ي ه المواد ل المتحركه I have a lot of p e t p l e n h o s t e matured into more committed, pluripotent, a n multipotent. r I g h t v e a t of people who are t w o c e e h e r e colonial before, regenerator. I have c o l o n i n l myeloid, regenerator, and both g a v e rise to m y e l o r d Then t have a feeling inside, I h e v e a f e e i n g inside. لا اعرف لماذا لم ن ت ت ح د م عن الكتب الجديده ة كتب لانها تتحدث عن المستوى الاعمى لتتحدث عن المستوى ت ا ل ح ا ي ع م بإمكانكم تمام؟ ه ي ح ا ج ة ب س ا ل ه تتضمن تتضمن تتضمن تتضمن تتضمن تتضمن تتضمن تتضمن تتضمن تتضمن تتضمن تتضمن تتضمن تتضمن تتضمن تتضمن تتضمن تتضمن تتضمن تتضمن ت ا ل م ن تتضمن تتضمن تتضمن تتضمن تتضمن تتضمن تتضمن ع ر ف إ ن س ب ح ا ن ت ل ض م ن تتضمن ت ت ض م ا تتضمن ت ت ض ة ن تتضمن تتضمن تتضمن ت ت ا م ن تتضمن تتضمن تتضمن تتضمن تتضمن تتضمن تتضمن تتضمن تتضمن تتضمن تتضمن تتضمن تتضمن تتضمن تتضمن تتضمن تتضمن تت the hematocytics themselves,、uh, yeah, differ with them, is,、uh, yeah, What i t them, they aim for, but for us, but it's interesting. You know? And I、uh, always e、like, come say,、yeah. mm -hmm. to as understand that if we have a sentiment, we can see that it's a transcription factor that leads to the n e t What the transcription factor? I mean, in the process, the p r o e c is very much a bit m o r Had more microarrays of whole genome sequencing, all this they found more genes involved, more things involved that actually led to for them to recognize the, that divided into the t y m p o i n and m y l o i d all of them originate from one p o l y p l o p y l o g e n r So, if you h o o k at t h classical, o a n see the first one. Okay, I'm calling it from t e lymphoid and the r o g e n i t o r or t h c a l l e n t and m y l o i d r o g e n i t o r t e r s t one. But, if you look t h e r e i n t h e e n d going to define. どうもありがとうございました。 私はそれを読みます。私はそれをます。私はそす。私はそれを読みます。私はそす。私 ファイトファイトファイトの2つ <m> の <ight> <m ight> 2つの2 t の2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2 2 2 من ا س م ه ا B-Cyp Receptor طيب من ا س م ه ا b c س ل ف سترسل لكي ي ج ان يكون بسلف سترسل م r و ن خ ل ا ق ميونخلاق ميونخلاق م ي و ن خ ل ا ميونخلاق م ي ن خ ل ا ق ميونخلاق ميونخلاق ميونخلاق ميونخلاق م ي ن خ ل ا ق م ن خ ل ا م ي ن خ ل ا م ي ن خ ل ا ق ميونخلاق ميونخلاق م ي و ن خ ل ا م ي و ن ا ق ميونخلاق م ي و ن ل ا ن ونقوم بمشاعر المشاعرات ونقوم بمشاعر المشاعرات ونقوم بمشاعر المشاعرات ونقوم بمشاعر المشاعرات The successful rearrangement of the immunoglobulin heavy chain on chromosome 14 followed by the expression of PPCR. This is PPCR, but it is a、okay. PCR. Consists of two immunoglobulin mu and two surrogate l i g h t chains. This process, maturation stage. B cells with the b c r receive further signals to initiate recombination of light chains, which then pairs with the more heavy chain to express complete IgM molecule. So, this is the BBCR system. It's an IgM. What is IgM? It's a naive cell. It's a naive cell. It's a naive c e l On their surface, as the BCR naive B cells. Naive B cells, it's a naive c ペーストを作ることができます。 続いては、それぞれのプロセスを分析することです。今日は、リアル・リアル・リアル・ e アル・リアル・リ o ル・リアル・リアル・ e ア i リア u リ e ル・ e アル・リア s リアル・リアル・リアル・リアル・リアル・リリアル・リアル・リアル・リアル・リアル・リアル・リアリアル・リアル・リアル・リアル・リアル・リアル・リアル・リアル・リアル・リアル・リアアル・リアル・リアル・リアル・リアル・リリアル・リアル・リアル・リアル・リアル・リアル・リアル・リアル・リアル・ كيف تغير؟ الرساله تغيرت في انسان ت ن ي م ث ل ا ر ت في انسان تغيرت في مجموعه من الامم ن المتحده وفي مجموعه من الامم المتحده وفي بمثلاً برو مجموعه من الامم ا ل المتحده م ي م و ب ي ي ن ت ي ب م تجيب ع د ك ن تجيب ممكن تجيب م ن تجيب م ج ي ب ي م ك ن ت ج ي ن ا ل ي ن ح ت ك ن ت ي ب ممكن ت ج ب ممكن تجيب ممكن تجيب ممكن تجيب ممكن تجيب ممكن تجيب ممكن تجيب ممكن ت ج ي ممكن ت ج ب م م ن تجيب ممكن تجيب ممكن تجيب ممكن ت ممكن تجيب ممكن ت ي ب ممكن ممكن تجيب م م ك ي ب م م تجيب ممكن تجيب ممكن ت ي ب ممكن تجيب م م ك ل ه ج ي ب م م ن تجيب ممكن ا ج ي ب م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م Will either e a v、uh, e a o upregulate or downregulate something. And I p u the t、yani, picture I w just show you is a circle of、uh, signaling. It's、so, uh, a circle of signaling. It's a circle of s i g n a l i n t s a circle signaling. It's a u i r c e of s i a l i n g i t c o m e signaling. e t s a r c l e f signaling. It's a c i r e o signaling. t s a c i c l e of signaling. It's e c i r e of signaling. i p s circle of signaling. It's a c i l f i g n a l i n g It's a little bit more. i t a little bit more. It's a little r i t more. It's a little bit more. ولكنها تتعامل ا ل ا ا الاستفاده من الاستفاده من الاستفاده من الاستفاده م الاستفاده من ا ل ا س ت د ه ن الاستفاده من الاستفاده من الاستفاده من ل ا س د ن ا ل ا س ت ا د ه ن الاستفاده من ا ل ا ه من ا ل ا س ت ف ا د من ا ل ا ت ا د ه من ا ا س ت ف ا ن ا ل ا ا ه م ا ل س ت ف ا د ه من ا ل ا ت ف ا د ن ا ل ا ل ا ت ا ل س ت ف ا د م ا ت ف ا د ه من ا ل ا ت ف ا د ه م ه ا ل ا س ت ف ا د ل ا س د ه من ه ن الاستفاده من الاستفاده من الاستفاده من الاستفاده م ا س ن ا ل ت ف ا د ه ن ا ف ا د ه من الاستاده ن ا ل ا س ت ا ل ا س ت ا د ه من الاستاده من ا ل ا و ه ن ا يجب ان نتحدث عنها هذا、uh, هو ممكن ان نتحدث عنها ب ط ر ي ق ة أ و ض ح ونفهمها تخليكم ا ل مليم ا م ن الاولى ن و م ر عارفين ل ن ن ا خ ف ه ا بطو سو acute lancetic leukem اللي هي م ن ا ل م الاولى プロ B、エリート、リュウはレス・メチュー、セルト・エリメチュー、リュウは、フォルダー、スタフォルダー、バーディフミネス・セルト、リュウは、ナイフビ、リュウは、ナイフビ、リュウは、ナイフビ、リュウは、リュウは、リュウは、リュウは、リュウは、リュウリュウは、リュウは、リュウは、リュウは、は、リュウは、リュウは、リュウは、リュウは、リュウは、リュウは、リュウは、リュウは、リュウは、リュウは、リュウは、リュウは、リュウは、リュウは、は、リリュリウは、 في ولكن س ي ل ق طبعاً الفنتيو هناك ل اشخاص ن ة فيه يمكنك ان تتعامل مع الاطفال على ف الاطفال وتتعامل سيكون لفرد مع الاطفال ا في و المستقبل في ا ن ز ا ن معينه ي ه هناك ا ن ا ن يمكن ان يكون هناك مجموعه من المجموعه معينه ي م ك يكون ا ك م م و ع من ا ل ج م و ع من ا ج م و ع ه من ا ل م ج و ن المجموعه من ا ي م ج م و ع ه من م ج م و ع ه من ا ل م ج م و ن المجموعه من ي ل م ج م و ع ه من ا ل م م و ع ه من ل و ع ه من المجموعه من ا ل م ج ي و ع ه من المجموعه من المجموعه م ر ا ن م و ع ه من م ج م و ع م ل ع ه من المجموعه من ا ل م و من المجموعه من ا ل م ج م ه من ا ل م ج م ه من ا ل م ج المجموعه من ا ء ت خ ت ل ف ع ن ا ل م ا ن ي ة ف ح م و ع ه ن ا ل ع ن د ن المجموعه المجموعه مونوكلونوك مثلا، هذه ا ل م ج م <تصفيق> و ع ة تختلف عن هذه المجموعه مثلا من خمسين ستين ه ذ ا ضربت من تسعين ميناء ت ق ر ي ع ن يعني ت ه م بزاف ا ل الامين بلوغه نحن أ نتمكن من ا ل ت شرح ل معها سيل ب ا ت ج ي ن ي س ز لكمجينيسس عندكم فكره سبب السيل ن نعم؟ But if you're not a very important virus, fiction, different things,、uh, violent fiction,、uh, uh, autoimmune disease, many many factors can involved, be involved, but it's n o t specific. So there is a o t h e r type of cancer. s u b h a n a l l it's unknown. You know? はい。 最初に死んでしまう e その時の症 i は、それが悪いと言われてしまうと、それが悪いと言われてしまうと、f れが悪いと言しましそれが悪と言わしまうと、それ أكتر أكتر لان م ي و المجموعه ي ض ل و ن في المجموعه و يضعون في المجموعه و يضعون في ا ل م ج م و ا ه و يضعون في المجموعه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 ف م م ك ن ب ح ا اعتمد على نسبه هذه المصدر تحت ح ت ا ل د ر ا س ة كيف اعمل مصدر للدراسه حتى مثلا اختبارتني في الفايفا تقولي لما قلت لها م د كيف ر المصدر كيف ع ت ا ل م ي ا ع ت ك ي ر ف ت كيف ع ت ي ف ع ي ف ا ن اصلا ي ع ن ا س مثلا م س ل ا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا م ث ل مثلا مثلا مثلا مثلا م ل ا مثلا مثلا مثلا ن ث ل ا م ل ا يعني في ن ا س ا ل مثلا م ل ا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا م ث ل مثلا مثلا م ث ا م ث ا م ث ل س مثلا مثلا ل ا مثلا م ث مثلا م ث ل م ا م ا م ث ا لانه يقوم <تصفيق> بمشغل ويعطيك منهم بمشغل ويعطيك منهم اكثر ويعطيك منهم م اكثر ن و ي ة ع ن ي ك منهم ا في <تصفيق> ش و ي ة ي ع ن ي ك منهم ترفل ك ث ي ر ويعطيك ن ل ا ً ف ي ن ه م ا ك ح ر もう一つのビー・リンプサイトは CD5 positive と CD191 positive です。これはですね、これはドクターです。私はこの k うなもの e 見つけました。これはですね、h のようなものを見つけました。<音楽><音楽> ل ا ز م ل ا ز م ق ب لانه ي ج ل م ا ك ا ن MBL م ك ا ن م ب ي ا ت ل ك د ي ن ا ب ي ع ا لكن لدينا م ب ع د ي ن ي ع ا ت لكن ل د ي ع ل ك د ي ن ا م ب ع ت لدينا م ي ع ا ت لكن ل ي ن ا م ب ي ع ي ن ا م ب ي ع ا ن ا ي ع ا ت لدينا مبيعات لدينا مبيعات ل د ن ا م ب ي ن ا ب ي ع ا ت ل ي ن ب ا ل ك ا مبيعات لدينا مبيعات لدينا م ب ي ع ا ك و د ي ن ا مبيعات لدينا م ل ن ا م ب ي ع ا ل ن ا مبيعات لدينا م ب ي ع ل ي ن ا م ب ي ع ت م ا م حدّت ع ل ي ك ن ه ن ا آخر شيء يمكنك ان تتعامل معها بشكل ي اكبر ومثل ما ي م ل ن و ان ل م تتعامل معها بشكل ا ك ب ي و م و ل ما ي م ي ن ك ان تتعامل معها بشكل اكبر و ل ك م ي ا هناك استعداد للتعلم والتعلم و ا ل ت ع ل ب و ا ل ت ع م والتعلم والتعلم والتعلم و ا ل ت ع ل و ا ل ت ع ل والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم و ا ل ت ع ل س والتعلم و ا ل ت م والتعلم و ا ل ت ع والتعلم ا ل م و ا ل ت م و ا ل ل م و ا ل ت م والتعلم و ا ل ت م ا ل ت ع ل والتعلم و ا ل م ا ل ت ع و ل ت م و ا ل م ا ل ت ع م ا ل ت والتعلم ا ل ل م و ل ت ع و ا ل ت ل م و ا ل م و ا ن ت ع ل م والتعلم و ا ل ت ع والتعلم و ل ل م و ا ل ل م و ا ل ل و ا ل م و ا م ي ة ل ي ك و ن س ي ل م و ا ل ت م و ا ل ت ع والتعلم ل ت ع ل ا ل ل ي ه و ف ل و س ي ت ع م و ا ل ت ع و ا はい。 لا يوجد ا حسناً ل شيء ا ل يجب ي ان تتعلموا ا لماذا يفرقون نفس ا يفرق؟ المرض هل هي مرض اخرى من أجل السيللسل تفرق من مرض اخرى どういうことですか خ د ت لانهم يمكنهم ا ر ي ان يكونوا م س ت خ ل م و ن في المستخدمات اللي المتحده من المستخدمات ط ب المتحده ا ز بس ك والمستخدمات خ ل ا ص ع ر ف ت ح د ه لماذا يجب ان ي و ن ه ا التجارب هو التجارب هو التجارب هو ا ل ت ج ا ب هو ل ت ج ا ر ب هو التجارب هو التجارب هو ا ل ت ج ا ش و ا ل ت ج ا ر هو ا ل ت ج ا ب هو التجارب و ا ل ت ا ر ب و ا ل ت ا ر ب هو التجارب هو التجارب هو ف ي ت ج ا ر ب ه ا ت ج ا ر ب هو ا ل ا ر ب هو التجارب هو التجارب هو التجارب هو التجارب هو التجارب ه التجارب هو التجارب هو التجارب هو التجارب هو ا ه ت ج ا ر ب هو ا ل ت ج ا ا ل م ر ي ض و التجارب هو التجارب هو التجارب هو التجارب ه ا ل ت ج هو التجارب هو التجارب هو ا ل ت ي ا ر ب هو ا ل ت ا ر ب هو ا ل ت ج ا ر هو ا ل ت ا ر ب هو ل ا ر ب هو التجارب هو التجارب هو ا ل ت ج ا ر ولكن ان ت ت ع ل ا ل م ر ي ض ع ل م ان ت ر ي ل م ان تتعلم ان تتعلم ر ي ض ي ع ل م ان ي ت ع ي م ا ي ح ت ا ج ت ر ي ت م ان تتعلم ان ت ت ع ت م ان تتعلم ان ت ب ع ل م ان تتعلم ان ت ت ع ل ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان ت ت ل م ان ت ت ع ان تتعلم ان ت م ي ن ت ت ل م ان ت ل ان ت ع ل ي ان تتعلم ان تتعلم ان ت ان ت ت م ان ت م ان ت ل م ان تتعلم ان ت ل م ان تتعلم ان ت ت ع م ان تتعلم ان ت ل م ان ت ت ا ل م ان ت ت ت ت ل م ا ع ل م ان ت لذا سيكون س ا ل ل ا ل م ع ن و س س جزء من ه أقوله ب كل شيء يكون سائل م ا ل م ع ن س يكون سائل المعنى يكون من سائل المعنى يكون ذ ا هو هو ه ل المعنى لانه يكون سائل في ا ل م ا م ط ب ع ا ن ه يكون و سائل س ا ل م ن ع ا م 1 9 9 ى لانه لا ت يوجد ي مستوى للمنزل حسب فهذا زيت, فترة زمنية فترة زمنية زيت اللي كيف بدأه هو م ن ي ة س ت ر ة زمنية ح ت ى ف ر ل ل م ا تجد ذاكروها ز ي ل أ ن ك ي فهذا ب د أ ل هو م س ت و في ا للمنزل ت ي فهذا ن ك ل هو مستوى ل ل م ن عندهم ses sabia parece はい。 فنشوف هذا، ه سلبي ي نتيجه س ت ن و المنوكليت ن ه ي ش ن المتحده التي تتحول الى المنوكليت ر ن ا ل م ع ح د ه التي ت ت أ و ل الى ا ل أ و ل ت ك ن و ل و ج ي ك ل س ت ا ن د ر و ل م ا ت ح ي ن بعض الى ا ا ت س خ ل م ه ا ك ل ف ي ش ت م ا م ح ل ل ه م نشاطاً. سوووا ك د ه ا ل ي ن س ي ه لماذا يجب ان ي ك و ي هذا النوع م د ا ل س ا ن د هو ان يكون هذا النوع من السبب هو ان ي ك و ر هذا النوع م ك ل بعد فترة ي ك ت ش ف و ا إ ل ن و ع ه ن السبب هو ا سبب ي ف ر ق د ذ ا ا ل ن ع من ا ل ط ي ب ك ان يكون هذا ا ل ن و ه من السبب هو ان يكون هذا النوع من السبب هو ان يكون ه ذ س ت ي ن و ع ي ن السبب هو ان يكون هذا ي ل ن و ع من ا ء ا ل ل ه بعد ك د ه ج ا النوع من ا ل س ي س エージェン i のエージェント ف エージェントのエー a n ントの s ージ r ントのエージェントのエージェントのエージェントのエージェントのエージ o m e のエージェントのエージェントのエージェントのエージェントのエージェントのエージェントのエージェ a トのエージェントのエージェントのエージェントのエージェントのエー o ェントのエージェン h のエージェントのエージェントのエージェントのエージェントのエージェントのエージェントのエージェントのエージェント エンタカルティブ、ホール、エクソン、クルハタ、アレプリケーション、エンジェイス。どうだ ?As a very good example, it's going to do only one region.One region.Whether this region is the big gene or s m a l l o r part of gene, I think that is how we can get.So we are just doing a gene, we are going to o a n e but in one, t e y r u n a n one region, t e y r u n l a t i i think that so we are one patient, and has a little t included.But in NGS, you can do multiple p a t i e n t Multiple regions. I think it's a more high t h robot. We call it a lot of work. An application had to tell if you can hold genome, w h o l e exome, or have t h panel of, let's say, 20 genes. Still, called high t h robot, still more genes to investigate than some of t h Okay? So that's, this is the main difference. Okay, but clinical stations. I will c h e c t the n d Two scientists from Germany, Ray Bynett, had the definition, they defined,、uh, for them they defined, they defined like, three categories. The first One is low risk, They better prognosis than the other two. Low risk is have risk, less l e than three areas of the u r i n y B ا ل ل ي ه و medium risk. ع ن د ه مليون م ل r و ن مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون م ل ن مليون م a ي و ن مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون م ل r و ن مليون م ي و ن م ي و ل ي و ن مليون م ل ي و a مليون مليون مليون م ل ي و t مليون t ل ي و ن مليون مليون مليون م ل م ل ن م ل ي ن م ل ي ل ي و ن م ي و ن مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون م ل ي و y مليون م ل o و ن مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون م ل و ل ي و ن م ل ي ي ن و م ل ي ل ي و ا ن ه م يكونوا الممكن ان ي ك ا ل م م ك ن ان يكونوا من ا ل م ي ك و ن ع ن د ه م م ن ن ي م ي ا ل ر م ك و ن و ا من الممكن ي ك ط ب ع ا ً ا ل ـ م ك ن ان يكونوا من ا ل م س ا ك ي ن و ا من ت ل يكونوا من الممكن ان يكونوا من الممكن ا ي ك ن و ا من ا ل م ك ن ان ي ك و ن من الممكن ان يكونوا من الممكن ان ي ك و من ا م م ا ي ك ا من الممكن ان يكونوا من الممكن ان ي ا من ا ل م م ي ا من م م ك ن ن يكونوا من ا ل م ا ي ك ن ا ل م م ك ن ا يكونوا من الممكن ان ي ك و ن و ن ل م ي ك و من ا ل م ا يكونوا ل ن ان ي ك و ن ن ي ك و ن و من الممكن ان يكونوا من ا ل ن ان يكونكون ا ل م ي ه و Just c b can d e x a m i n a t i o n Nothing complicated, three categories low risk, medium, and high risk. Okay? Easy. Low risk, medium, and high risk. Okay? Easy. l o risk, medium, and high risk. o k a This was enough, Lata Ban. I will leave you in the last month of m e There is one variable. w h e m n t of Minsi, they actually lack. i k e Relax. Last m a n t h of Minsi, so it doesn't apply The i d e a l l t h in 100 categories is very limited. and i t doesn't a p p l いる <No> と all t が e p a t i e n t いるるいいるときに、子供がいるときに、子きに、いるときに、子供がいいるととがいるときに、子供がいるときに、いるいるときときに、子供がいるときに、子供がいるときに、子供がいに、 ب ا ل ا ك ت ش ف و ا ل ن ه ا ل ل ي ه نتحدث ا عن المتابعين ا ب ا ك ل ه ممكن mutation للمتابعين هاد بشكل ت سي هادا ممكن خ للمتابعين ي ن ن ا ق و لنو هادا دا ا ل ش Okay. لكن في بعض م س ا ل ه والمساله والمساله و ل م ه م ا م س ا ل ه والمساله و ا ل م س ا ه والمساله والمساله والمساله والمساله ل م س ا والمساله و ا ل ه و ا م س ا ل ه ي ا ل م س ا ل ه والمساله والمساله والمساله والمساله والمساله والمساله و ا ل م س ه و ا ل م ا ل ه والمساله والمساله والمساله والمساله والمساله و ا ل م س ا ل ا ل ه ل م س ا ل ه ه و ا ا ل ا ل م س ا ل ه و ا ل م س م س ا ل م م س ا ل ه و Is variant i o n of the BCR, the m u t a t i o n status of this heavy chain, only the heavy chain, divides serial p a t i e n t into two main prognostic groups. m o、okay. n b m h m and Both of them m underweight o o g l l b u i n mutation and both of them. So, t h a t is the mutation? Mutated immunoglobin, u、right? l heavy chain. w e l l Mun s that the mutation. ممكن يكون م م ك يكون ممكن ي و ن ممكن يكون م ك ن يكون ممكن يكون ممكن يكون م م ك يكون ممكن يكون م م ن يكون ممكن يكون ممكن يكون م م ك يكون ي و ن ممكن يكون ممكن ي ك و ممكن ي ك و ممكن يكون م م يكون ممكن ي ممكن ي ك و ا ممكن يكون م ن ي و م م ك يكون ممكن يكون ممكن يكون ممكن يكون ممكن يكون م م يكون م ن ي و ن م م ك و ن ممكن يكون م ا ك ن يكون م م ك يكون ممكن ي ك ن ممكن يكون ممكن يكون م م ا ن يكون ممكن يكون م يكون ممكن يكون ممكن ي ك و يكون ممكن يكون ممكن يكون ممكن ل ك ن م يكون ممكن ي ك muptоля すみません。<over> <three> al テナンスの2つ <Wow>. の <laughs> 2つの4つの4つの4つの4つの4つの4つの4つの4つの4つの4つの4つの4つの4つの4つの4つの4つの4つの4つの4つの4つの4つの4つの4つの4つの4つの4つの4つの4つの4つの4つの4つの4つの4つの4つの4つの4つの4つの4つの4つの4つの4つの4つの4つの4つの4つの i n の4つの4つ i 4つの4つの4つの4つの4つの4つの4つの4つの4 o の4つの4つの4つ s 4つの4つの4つの4つの4つの4つの4つの4つの4つ どういうことか لقد ن ع ا من ا ل م ش ا ه د ر س ا ل ج م ب ر ي ا التي ي م ن ف م من ا ش و ف compare to the د ي ن بها ا ل م ن أ ي ك ف ه ا ل م ش ا ه د ي ل م ش ا ه د ي ن بها ا ل م ش ا ه ي ن بها ل م ش ا ه د ي ن بها المشاهدين بها ا ل م ش ا ي ب ا ل م ش ا ه د ي ن بها ا ل م ش ي بها المشاهدين بها ا ل م ش ا ه ي ن ب ه و المشاهدين بها ا ل م ش ا ه د ي بها ا ل م ش د ي بها ا ل ا ي ن بها المشاهدين ه ل م ا ه د ن بها ا م د ي ن ه ا المشاهدين بها المشاهدين بها ا ل م ن ف ه ي ن بها ا ه د ي ب ه ي ن بها ا ه د ي ه م ن بها ا ل م ش ا ه e ي ن بها ا ل م ش ه ن ا ا ل ع ك س ل ه ن ا يأخذ م ن ش ك ل ه ان المشكله سيكون لك ان المشكله سيكون لك ان المشكله سيكون لك ان المشكله ي سيكون لك ان المشكله سيكون لك ان المشكله سيكون لك ان ا ل س و ا ل ه سيكون لك ان المشكله سيكون لك ان المشكله سيكون لك ان المشكله سيكون لك ان المشكله سيكون لك ان ا ه م ببعض ه ي ش و ن لك ان المشكله سيكون لك ان المشكله سيكون لك ان ا ل م ا ك ل ه はうしてもいいと思います。 もう一つのことは無理です。無理です。無 t です。無理です。無理です。無理です。無理です。無理です。e 理です。無 r n す。無理です。無理です。無理です。無理です。無理です。無理です。無理です。無理 o す。無 e です。無 o です。無理です。無理です。無理 e す。無理です。無理です。無理です。無理で o 無理です。無理です。無理です。無理です。無理です。無理です。無理です。無理です。無理です。無理です。無 e です。無理です。無理です。無理です。無理です。無理です。t 理で n 無理 e す。無理です。無 o です。無理です。無理です。無理です。無理です。無理です。無理です。無理です。無理です。無理です。無理です。無理です。無理です。無理 one mutation. Is لأنه سبحان الله د ا ن م ً ا ف ك ب ة ب ا ث و ت ب ن مثل المتابعه و تبني مثل المتابعه و تبني مثل المتابعه و تبني مثل المتابعه و تبني مثل المتابعه و تبني مثل المتابعه ن ي مثل ا ل م ا ب ع ه و تبني مثل المتابعه و تبني مثل المتابعه و تبني مثل المتابعه و تبني مثل المتابعه و تبني مثل المتابعه و تبني مثل المتابعه و ب ي ن خ ل المتابعه و تبني مثل ا ل م ا ب ع ه و تبني مثل المتابعه و تبني مثل المتابعه و تبني مثل المتابعه و تبنيمه وهذا كله يمكنه و ا ل م تقديم ر أخذته كل اللغه ت العربيه لكنه ل ف يكن م ا ل ا م ه بالتعلم ل ت ك و نعم هناك تنشيط، ب ة مدينة، إذا مواد ا ن ي ل التحويلات ف عن ل ن و ا ا ل ك ر كلها يعني يختلفوا عن أنه ي خ ت ل ف و ا ع ن بعض. بس ي خ ت ل ف م و في و ا ح د جين ي ع ن ي م و جين يجب ان ي ك و ا ح د ة ك جين يجب ان يكون ه ذ ا ح ي ن يجب ان يكون هناك جين يجب ان يكون هناك جين يجب ان يكون د ن ا ك ل ي ن يجب ان يكون هناك جين يجب ان ي ك م ن ه ن ا ل جين يجب ان يكون هناك جين ا يكون هناك جين يجب ان يكون هناك جين يجب ان ي ك و ل ا ح ا ج ة ن ي ص ب ان يجب ان يكون هناك جين يجب ان يجب ن يجب ا يجب ان يجب ان ي ج ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ا يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ا لكن ه ن ا مجموعه من الناس تتعرض لتعرض لتعرض ل ت ع ا لتعرض لتعرض لتعرض ل ت ر ض لتعرض لتعرض لتعرض لتعرض ل ي ع ر ي لتعرض لتعرض ل ت ع ر ي لتعرض ل ت ل ت ع ر لتعرض ل ت ر ض ل ت ع ر لتعرض لتعرض ل ي ع ر ض لتعرض ل لتعرض لتعرض ل ت لتعرض لتعرض لتعرض لتعرض ل ت ع ر لتعرض لتعرض لتعرض لتعرض لتعرض ل ت ع ر لتعرض لتعرض لتعرض لتعرض ل ت ع لتعرض لتعرض لتعرض لتعرض لتعرض لتعرض ل ت ع لتعرض لتعرض ع ر ض لتعرض ل ت ر ض ل ت ع ل لتتت ا ل س م ا ت ي ت ح د ه والمتحده والمتحده والمتحده والمتحده ا ل م ت ح ه والمتحده والمتحده والمتحده والمتحده ا ل م ت ح د ه والمتحده والمتحده والمتحده والمتحده والمتحده والمتحده والمتحده والمتحده والمتحده و ا ل ل ي ح د ه والمتحده والمتحده والمتحده والمتحده والمتحده والمتحده والمتحده ا ل م ت ح د ه ا ل م ت ح د ه والمتحده والمتحده والمتحده ا ا ل م ت ح د ه والمتحده والمتحده والمتحده والمتحده والمتحده والمتحده و ا ل م ت ن د ه والمتحده والمتحده و ا ل م ا وهذا هو م ي و ت إذا م ا دخلت هناك م ا م ر ك ه على ا ل ا ط ف ا ت ص ي ر زي ميوتيكس ا ه هنا أ و تكون ل ماتخرج هناك هل ا ي ر عن ا ل ميوتيكس او ربما. ك ف ي ك و ن ميوتيكس ا ت ص ي و ت ي ك س او ميوتيكس どうしても、mutated and unmutated、really mm。とてもいいです。とてもいいです。とてもい n です。とてもいいです。とてもいいです。とてもいいです。とてとす。とてもいいです。いいです。 هناك و م م و ا ق خ للتجميل ن ا ا ا ن و و المستجد و المستجد ا و المستجد و المستجد إلا أ و المستجد ا ا ل ي و ا ل م غ ي يشوفوا ل س ت ج ن و م المستجد أ و المستجد يشوفوا طبعاً ولكن هناك فشل ي في ا ل ه م 2019 ك و ر و ن الى المنطقه في ا ك ر ف ي ش ب ر و في ك ا ل ع ن ي في أحد ي ش ت غ ل في م س ت ش ف ى في الفشل في الفشل في ا ل ف ش أو أحد ي ع ر ف ش ل في الفشل أدردت ز ي هل تتحدث عن كموزوم في الارقام تمام تمام تمام تمام تمام ايش فكرته ايش فكرت ا ل ف ش فكره ا ل ش فكره الفشل فكره ا ل ف ل فكره الفشل فكره الفشل فكره ا م ف ش ل فكره الفشل ف ه الفشل فكره ج ل ف ش ل فكره الفشل ف ك ر الفشل فكره الفشل فكره الفشل ك ر ه الفشل فكره ا ش ل ف ك ه ا ل ف ش <تلعجيلات> <تلعجيلات> it's كان هو في years. فهو يجب ان ي ت ق ن ي ق مستوى سته هجرته في ا ل ا س ت ر ا ت ي ج ي غ لتعتمد ب ب ا ل ل ع ل ي هذا ا الفكر أنهم ل الذي ز م و يجب ان ب و يكون مستوى س ت م و ل أ ن ا يكون م س ت و م سبعين لانجر ولكن يكون مستوى س ا ع ي ن ولكن ط يكون مستوى سبعين もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、s う、mm、も、hmm. う、mm、も、hmm. う、mm、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、i う、もう、もう、もう、もう、n う、もう、もう、もう、もう、e う、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、も o もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、も ا も ا もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、も ا もう、も س もう、もう、もう、もう、もう e プロ gnostic、類似性物理。5プロ gnostic、類似性物理。5プ e gnostic、類似 five r e gnostic、類似性物理。5プロ gnostic、類似性物理。 KB53 はい。 Involved ATM. ATM, a t part of the life cycle is very important gene.、Uh, Disruptive, I am the patient. Pro prognosis. TRACEM12 is the first,、uh, third worst one. ARABA、uh, and normal lifetime heritage. n o の e つの学びはグレーション 13. グレ i ション1 13、oh, طيب سامر كانت ف ش كان ي ش و ف ا ل ل ي هو ر ي ج ن م و ع ه الاخرى لديهم ف م ر ي ج ن ت ي في ب ا ح ا ن ي ك و ل م و ج و فون د قليل بس م و في الاخرى ث ن ي وما ف ت ا ل ف ش ج ط ل ع في ه ا ل ا ت ك ي ر ة تيبي ى في المجموعه ا ن الاخرى نوس ف م ا ل م ج ي و ت ي ب بس هو ع ن د ه م ش ك ل ة في ا خ ر ى في المجموعه الاخرى <تصفيق> لما ن توصل ط ر عند مسامر ط ب ع ن سامر ك ي ف بس ت على وضع المهمه و بروجيك؟ م ف ك ن تتكلم عن ا ل ي اللي س و و ه م ه و ك م س ن ي يسوه بارد ت ت ك ل ه عن ل ى المهمه وممكن تتكلم عن المهمه ل ت ل م س ا م ي ر اكثر من ا ل م س ت خ ا ل ت ن ت ا م ل مع المستخدمات التي تتعامل مع المستخدمات ا ل ي م ل مع ا ل د م ا ت التي تتعامل مع ا ل م ت خ د م ا ت ا ي تتعامل ع ا ل س ا ل ت ي تتعامل مع المستخدمات التي تتعامل مع المستخدمات التي تتعامل ا ل م س ت م ا ل ا م ل مع ا ل م س ت خ ا ت ت ي تتعامل مع المستخدمات ا ل ا م ل مع ا ل م س ت خ د ت التي تتعامل مع المستخدمات ي تتعامل مع ا ل م ا ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت はい。<Okay. S 1> So, TB53 mutation in the absence of deletion 17, yan, manatul fish, yikon o r m a l convey an equally adverse impact on survival, but are not detected by fish. Detected by what?、Yes. By samples.、Yeah. So, this, subhanallah, technique, s a n p e r sequencing, add more prognostic value to s e r l e b r a t i o n I don't know the percentage, but it's more than 25 of the p a t、uh, i e n t بس على الاسئله السماء كانت تجربه مثلا م نوع من التعبير ي وكانت تجربه مثل التعبير وكانت تجربه مثل ا ل ت ع ا ي ر وكانت تجربه مثل التعبير ل وكانت تجربه مثل التعبير و ا ا ن ت تجربه مثل التعبير وكانت ت ج ر ي ه مثل ي التعبير وكانت تجربه مثل التعبير وكانت تجربه مثل التعبير وكانت تجربه مثل التعبير لكنها ل تتكلم مع الاطفال ولكنها ل تتكلم مع الاطفال ولكنها تتكلم مع الاطفال ولكنها تتكلم مع الاطفال لكنهم لا ف يمكنهم ان يشاهدوا طريقه ة ي التصوير كيف ي وطريقه كيف كي تحت ا ل ت ش و ف ي ج ن ز ما ا بيشوف في ر وطريقه السيكونس التصوير ى ح ى ا ل و أ ل ي ق ه ا ل ت ص و ف ي ا フィッシュは sample。 ه ذ ه ج ل س ف ت ر ة م ر ة طويل ة حتى ب ع د ي ن في التطبيقات التطبيقيه ي ت الاولى من م الاستخدام في الفكره التطبيقيه ما يساركم لكن هناك شيء يمكنك التعليم ويجدونه هناك رسمه ي م ك ن تفهمها في الفرد والفش والسانكا في ا ل ن a ع من المشاكل والتعليم نفس الشيء e ا ل ت ع ل ي م اين بهذا الامر ولكن الامر يمكنك ا ل ت ع ي م フィッ a ュサンダル、however ر, big ion, ش, one changing, لا, small,、uh,、Big Deletion nucleotide changing changing difference get one we the small okay so now 大きく変わる s e c o n d لكن هناك افضل ممكن ان يكون هناك افضل ممكن ان يكون ه م ا ل ن ا س افضل ل ممكن ان يكون ج هناك افضل ممكن ان يكون هناك افضل ممكن ان يكون هناك افضل ل ممكن ان يكون هناك افضل ممكن ا t ي ع م ل و ن م ع ا م ل ك ل ع ن كل ا ل م س ل ت ي ن لديهم المسلمين لديهم المسلمين ر لديهم المسلمين لديهم المسلمين ل د ي ل ع ا ل ت ك ن و ل و ج ي ا لديهم المسلمين لديهم المسلمين لديهم المسلمين أ ك ت ر شيء هو نفس الشيء ان ي ش و ف كل ا ل ل ي ب ي ش و ف ه ا ل ف ش طيب ومره ومره ومره ف بس ب ومره ومره ومره ما ي ومره ة ومره ة ومره و م ي ه ومره ومره ومره ومره ي ل ومره أ شيء ت ومره ي ومره س م ر ه س م ه م ر ه هناك س ا س ت ع ن ا y ب ا ل م ع ي يمكنك ان تتعلم ن كمتش جامعي ا قبول الجامعي カピナムルの変化は、実は、実 u m は、実は、実は、実は、実は、実は、実は、実は、実は、実は、実は、実は、実は、実は、実は、実は、実は、実は、実は、実は、実は、o は、実は、実は、実は、実は、実は、実は、実は、実 l 実は、実は、実は、実は、m は、実は、実は、実は、実は、実は、実は、実は、実は、実は、実は、実は、実は、実は、実は、実は、実は、実は、実は、実は、実は、実は、実は、実は、実は、実は、実は、実は、実は、実は、実は、実は、実は、実は、実は、実 t 実は、実は、実は、実は、実は、実は、実は、実は、実は、実は م الجمله ت تتبعها تتبعها بشيء من المتحف والتنسيق بها و ا ل ت ن ت ي ق والتنسيق والتنسيق والتنسيق م والتنسيق والتنسيق والتنسيق والتنسيق Oh, this, line,、yeah. this is Yanges. Uh, sorry. Uh, some r r y s o of the type of mutation detected by the microarray, so,、yeah. examples seen in the、uh, CLA. In a reference, a gamma compared to the reference, A allele with B allele, a t the reference、uh, control cell, g a m a c e d t h e microarray, t does not go t h r o u g control cell. 11のサディで出てきて、フィッシュと呼 h れて、copy number loss、ジェスクメン、トリスム12、アディションを持ってきて、トリス m 2、トリスム2、トリスム2、トム2、トリスム2、トリスム2、トリスム2、トリスム2、トリスム2、トリスム2、トリスム2、トリトリスム2、トリスム2、トリスム2、トリスム2、トリスム2、トリスム2、トリススム2、トリスム2、トリスム2、トリスム2、トリ أ ك و ر شيء يمكنك القيمه من اللغه العربيه وهذا ا ل ه م شيء في <تصفيق> الملعب ومكروه العربيه و في الملعبيه المتحده if lama Pick'a stukip presents マイクロアレイはミュージ t ャンを見つけられます。 マイクロア i イはマイクロアレイは d イクロアレイはマイクロアレイはマイクロアレ i はマイクロアレイ o マイクロアレイはマイクロアレイはマイクロアレイはマイクロアレイはマイクロアレイはマイクロアレイはマイクロアレイはマイクロアレイはマイクロアレイはマイクロアレイはマイクロアレイはマイクロアレイはマイクロアレイはマイクロアレイはマイクロアレイはマイクロアレイ 22 gain involved, 20 and 2. <laughs> But to be honest with you, none of these have a prognostic of having a c h i so far.、Mm -hmm. Limitation array based studies alone cannot identify every genetic determined、uh, of a condition. why did scientists لانهم يجب ان يكونوا مكونات مكونات م ك و ن ا أ مكونات مكونات مكونات مكونات مكونات مكونات مكونات مكونات م ك و ن ا ل مكونات مكونات مكونات مكونات م ك و ن ي ت مكونات مكونات ك و ن ا ت مكونات مكونات مكونات مكونات مكونات مكونات م ك و ا ت مكونات م ك و ر ي ت مكونات مكونات مكونات م ك ي ن ا ت مكونات مكونات مكونات مكونات س ك و ن ا ت مكونات م ك ن ا ت مكونات مكونات مكونات مكونات مكونات مكونات ي ر و ن ا ت م ر ة ك ت ي ر ل ك ن لما يجلس س ك و ي ن س ي ب ا ل ض ب ط واحد ي ت ا ل واحد ي ت ا ل واحد ب ي ا ل ض س واحد يجلس في واحد ي ج ل طيب ج ا ب ح د ه ا ل ل ي هو؟ ا ل س ا ب ل هنا يتعامل س فن المتاحف ش ديكتب، フィッシュ e 大きさ i 大 u な大きな大 e な大きな大 e な大きな大きな大 e な大きな大きな n きな大きな大きな大 e な大きな大きな大きな大きな大きな大きな大 e な大きな大きな大 e な大きな大 e な大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大 e な大きな大きな大きな大きな大 e な大きな大きな大 e な大きな大 e な大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大 e な大きな大きな大 e な大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大 Very large data, m、mm. e a n i specialized labs, specialized b i o m e t r i c s and much more. Balanced translocation, however, it only can be seen by fish and by whole genome. If you are looking for some of the things that are in the same way, there is a balanced translocation. But if you have other types of cancer, there is a balanced translocation. But you have to be able to do fish. ع ش ا ن ك ه يعنى ي لا يمكننا ان نتمكن ا من و هو مثلاً ع ديس ب ل التصميم ت ترانيش ك ي ش على و ا ولكن لدينا ه مواقع التصميم ل م ا ل ج ا ي ة ل ج م ان ي ك و ف هذا ا المتجر ل أ ن ه أ ص ل ا الـ تتجربه على المتجر فهو يمكن ان ل يكون ا هذا هو المتجر فهو ي م ي ن ا ل ل ي ه ي ش و ف هذا ا المتجر الـ ي はい。 كيف يكون هناك اجراءات تتعلق ب ا ن ل ش ك م الذي هي ع ن يمكن ان يكون هناك اجراءات تتعلق بالشكل الذي يمكن ان يكون ه ن ا t ا ج ر o ء ا ت تتعلق بالشكل الذي ي r ك d ان ي ك و o هناك اجراءات تتعلق بالشكل الذي ي l ك ن ان يكون هناك اجراءات تتعلق بالشكل الذي يمكن ان ي ك l ن هناك ا ج ر ت م ا م 同じく同じく同じく同じく同じくらいの値が上がってき r した。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 م ل ايام منذ ايام م ن e ايام منذ ايام منذ ايام منذ ايام منذ ايام منذ ايام منذ ايام م ن و ايام م ن t ايام منذ ايام منذ ايام منذ ايام منذ ايام ن ذ ايام منذ ايام منذ ايام منذ ي ا م منذ ايام منذ ايام منذ ايام منذ ايام منذ ايام منذ ايام منذ ايام منذ ايام منذ ا ي ا ن ذ ايام منذ ايام منذ ايام منذ ولكن في ا ذ ه الحالات نسيت ان تتحدث عن المشاهدات التي تتحدث عن المشاهدات التي تتحدث عن المشاهدات التي تتحدث عن المشاهدات التي تتحدث عن المشاهدات التي تتحدث عن ا ل م ه د ا ت التي تتحدث عن المشاهدات التي تتحدث عن ا ل م ش ا ه د س ت التي تتحدث ن المشاهدات التي تتحدث عن المشاهدات التي تتحدث عن ا ل م ش ا ه ك ا ت التي تتحدث ع المشاهدات التي تتحدث عن المشاهدات التي تتحدث عن ا ل م ش ا ه د ا ل ت ي تتحدث عن المشاهدات التي ت ت ن ايضا b a s e t of the patient, we will design a panel to e n s u o e agent markers. The of. طبعا, whole genome is very expensive, it's, it's better if we h a n the 7th and the mean. But e c t u a l l y it costs quite a lot money to ensure the 7th a n e the 1 e t h And based on that, we can have a sample or panel smaller. and We can do that we for the patient, whole genome, we the and then we can use a number. ولكن هذا المجال ي م ب ان ن ت ح د ا عن المجالات المجانيه التي نتحدث عن المجالات ا ل م ج ا ن ي س التي ن ت ح د م عن ا ل م ج ا و ا ت المجانيه ا ك ت ي نتحدث عن ا ل م ل ا ل ا ت المجانيه التي ن ت ع د كده عن المجالات ي ا ا إ ي ش ا ن ا ر ك ث م ث ل ا أشياء نقطه م هذول الثلاثة تقريبا نقطه م تقريبا نقطه م تقريبا ا ل د نقطه تقريبا نقطه تقريبا فعلاً ي نقطه تقريبا ن م نقطه غير تقريبا ي ن غير ف ل م ا ه م في ا ل ب د ا ي د من الميكولات ا ل ي ت م ي ن ك ن ا ل م ه ك و ل ا ت التي ه ت ن من ا ل م ي ا و ل ا ت التي ت ت م و ن من الميكولات التي ت ت م ن من ا ل م ي و ل ا ت التي تتمكن من ا ل م ك و ل ا ت التي تتمكن من الميكولات التي ت ت م ا ن من الميكولات ي ب ي وان ك ل و ا ح د ي ق و ل ا ت ا ن ي و ب ر و ن من ا ل م ي ك م ا ر ك ل ت ي تتمكن م ل م ي ك و ل ا ت ا ن ت ي تتمكن من الميكولات ا ل و ي ت ت م ن من الميكولات التي تتمكن م الميكولات التي س ت م ك ن من ا ل م ك و ل ا ت ي ك ن من الميكولات التي تتمكن من ا ل ي ك و ل ا ت ا ي ك ا ل م ي ك و ل لا اعلم ذ ا هو إ حجم ا ل ت س ا ل م ي ت ص ي ن ان يكون هناك حجم المسلمين هو م ب ل م ي شخص ن ع د ي ن م ن ه ن ا لما أي حجم ا المسلمين هو مسلمين ان يكون هناك حجم ا المسلمين هو مسلمين ان يكون ه ن ا ثلاثة أن ت ح ج ل ا ل م س ت ش ف ي ا ت تصير ن تحياتي هو مسلمين So, بعد ك د ه ه ذ ا ك ل ه موافقه ل ل ي أبروت في الممكن ان يكون هناك موافقه للتقديم في الممكن ان يكون هناك موافقه للتقديم في الممكن ان يكون هناك موافقه للتقديم ويوجد حتى تيسر ا ل ف ي المتوسط و ا ل م ك a ف ا ت والمهمه و ا ل ك ر ا ل ك ا س ي والكراسي و ا ل ك و ل ر ا ي والكراسي و ا ل ر ا ي والكراسي و ا ل ك ر ي و ك ي ر ا س ك ي ر ا س ي و ا ك ر ا س ي و ا و ا ل ك ي و ل ك ك ي ر ا س ك ل ك ا س و ا و ا ل ك ي و ل ك ر ا ر ا س ي ك ا س س ر ا س ا ل ك ا س ي ك ا س ي و ا ا ي و ا ر ا س ا ر و ا ل ك ي و و ا ل ك ل ا ا ل ك ر ا س و ا ل ك ي ر ا س و ا س ي ل ك ر ي و و ا و ا ل ك ل ا س ي س و ل و ا ل و ا ر ل ي و ا و ا ا ر ا س س ي ل بس حتى سبحان الله نسالك ان س س تكون ي ر س ت ي ك م م ك ن أن ي س ت ف ي د م ن الناس ه ل ا ا ي ن ل ي كومتين ن ف ا ي ل س ل س ا ي ت ل د ي ا د م ج لاننا ب ه هادي لها ا سبسيك ت ر ا ر لا بروف ا نتكلم ي ك ي يتعرفون ت ا هادا كايد م م عن المشاكل ك どういうはとですか هناك م ج م و ن ا ل م ك ن ه من الممكنه من الممكنه من ع ل م م ك ن ه من ا ل م م ك ن ا من الممكنه من ا ل م م ك ن ن ا ل م م ا ن ه م ل م م ن ه م ل ك د ه من الممكنه من الممكنه من ا ل م م ك الممكنه ن ا ل م م ك ن من الممكنه من الممكنه من ا ك ن ه من الممكنه من الممكنه و ن الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من ا ل م م ك ن من ا ل ن ه من الممكنه من ا ل ه من الممكنه من ا ل م ه من ك ن ه م الممكنه من ا ل ن ه من ا م م ن ه من الممكنه من الممكنه من الممكنه م الممكنه م ا ل م م ك ن م ل م م ك ن ه م ا ل م م ن الممكنه من ا ل م م ن الممكنه من ا ل أ ب ك ا ل م ا ع ن د ه طيب لو كان البيت ع مثل الضغط على ا ومع ل ت ث ب ي ا لم يعد لديهم و ك ي و ت ر خلف ر ي أ ب الضغط على التثبيت من ك ي ا لكنه يمكن ث ان يكون ا هناك ب ر امر اخرى في ا ل ج ا م ع ة د ك ت و ر امر ف ي ع ا ل ج ب ر و ت بسينها ب عشان ما ش و في ت ب ي ع م و الجامعه ب ما و ي ا ر ع ش ا قاس ن ي و ف ر م ث ل امر ً إنه ا يصيب ل م م اخرى في ا ك ل م ا ي م ع ه ولكن هناك ي ا ل ه م ب ش ك ي ر لانك ت بشكل ك ي ر لانك تتم بشكل ي و لانك تتم ك ي ر لانك تتم بشكل كبير لانك تتم بشكل كبير ل ا تتم ب ل ك ل ا ك ت م بشكل ك ا ن ك ت ك ل ك ي لانك ت ب ل كبير لانك ت ب ش ل ك ي ر ا ن تم ك ل كبير لانك تم بشكل كبير لانك تم بشكل ك ي ن تم بشكل ك ي ا ن ك تم بشكل ا ن تم ا م تم بشكل ا ن ك تم بشكل كبير ا ن ك تم بشكل كبير كيف؟ هل ا يمكنني لأشيك ان أستخدم اكون ا ي مسؤوليه طيب من هذا الامر لم اكن ت اعلم ان اكون م س و عندك هنت مسؤوليه د ا ن مسؤوليه ا هكذا تسمع من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 ط ب نمبر ايه او بوكس ايه ايش موجود في <تصفيق> التهاب اللثه ان هذا التهاب اللثه مثلا زي ما ح ن ا شفنا في الداله ا س م ه كان في شيء اسمه ت ا ر و ز ي ن كاينيز هذا التهاب اللثه مثلا تهاب اللثه مثلا تهاب اللثه مثلا تهاب اللثه مثلا تهاب اللثه مثلا تهاب اللثه مثلا تهاب اللثه So, this w a s actually the hand a s that? We could treat m the mind, inhibit uh, a cycle. This is what we call targeted therapy.、Okay. So, t h e s is the drug that we have. First, scientists are trying to fill a gap, they are trying to understand the non coding. في ا م ج ا ل في 2015، ك ا ن في المجال في المجال في المجال في ه م أ و ل ا ي ن ش ر و ا ل في المجال في المجال في ا ل م o ا ل في المجال في المجال في المجال في المجال في ن ش ر و ا ل في المجال في المجال في المجال في المجال في المجال g ي المجال في المجال في المجال في المجال ف ع ل ا بعدين في ن المجال ا في المجال في المجال في المجال هذا يمكن ان ت ت م إ ن ه من التعقيدات ويجعل الامر يمكن ان تتمكن من التعقيدات ويجعل الامر يمكن ا ي تتمكن من التعقيدات 例えば、これが何個のデータのデータのデータのデータのデ t タは非常に難しいです。そして、何個の c ータのデータのデータ a s ータのデ a s のデー i のデータのデータのデ n タのデータ a データのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデー i s データのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデー They have to do like a c h e c k s e q m o d e i n g f e e d i n g symbol, and they have to do this in t h i s a lot So, the panel mapped、so、the n o n c o t i n g regions a、so、n know the functional elements. in if y o、so、t h a r e a functional element s t o the region, they have to map it in this region. Okay, map it. Oh, this is actually a transcription factor. This is actually a、like、kid-a-kid-a.、Like、okay? It's very complicated, but it's very interesting. مفتوح المجال فيك سواء بالسلاسل او الاخرى كيف ستجدون ا ل ا ش ت ر ا ر في ن من القناه ل ل ي 何が起こるか分からないので、何が起こるか分からないので、何が起こる例えばらない。Uh, قبل اما الموقع فهو يمكنك ان ا ت ا م ك ن من س تجربه المشاهدات ت ر كل ا دي على ا ل م ا ش ا ه د ا ا ل فهو يمكنك ا ان سيلة ا تتمكن من تجربه المشاهدات تحطه إن Here,、okay. if you want, the more I'll start the build s e t i e s just for you, you h a h e to do it. So, i e going to do a little bit of a walkout how to and, and follow the human genome built 19 with 37. c h r o m o s o n e you can start, you can end, number of exons, and that's it.、Okay. You get it? Okay. Okay. Okay. t k a y Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. o a y Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. o a y Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. o a y Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. o a y Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. o a y Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. o a y Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. o a y Okay. Okay. Okay. o a y Okay. もう一度のサービスを見てみましょう。<音楽> و ض ك و ا ك ع ن المشروعات ا ي ت ت ه ا من ا ل م ش و ع ا ت التي ت ت م بها من المشروعات ل ت ت م ت ع بها ن ا ل ش ر و ع ا ت ي ت م ت ع ب ه ن ا ل م ا ت ا ل ي تتمتع بها من المشروعات ت ي ت م ت ع ه و من ا ل م ش ر و ت التي ت ت م ت ا من ا ل ش ر و ع ا ت التي ت ت م ت بها من ش ر و ع ا ت ي ن بها من ا ل م ش و ف ا ت التي تتمتع بها من المشروعات التي تتمتع بها من المشروعات التي ت ت أ ت ع ب ه من المشروعات التي تتمتع بها من ا ل و ع ا ت ا ل ت م ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ولكن رجاعك ل ك ي ن ا مساله من ت ا ل م س ت ش ف ا ل م س ل ة ا ل ه من المستشفى ا ايضا س ئ ل ة ومساله ت د ر يجب ت من ا ا ل ك م كده لا؟ أ ن ا اريد ان اكون ل مسلسل ا من ي ع ش ا ن يعني تريد ش المسلسل ولكنني ا لا اعرف ن ان ي في المسلسل الاولى يجب ان تتحدث عن ي الاخرين سلمان ا وهناك مقاطع مقاطع مقاطع مقاطع مقاطع مقاطع مقاطع م ق ا ل ع مقاطع م ق ا ط ك مقاطع او مقاطع مقاطع م ق ا بس ع ش م ن ا ط ع مقاطع مقاطع مقاطع مقاطع ا مقاطع مقاطع مقاطع م ل ا ن ط ع م ق ا ي ر م ه م ا كان ط ع مقاطع مقاطع مقاطع م ي ء ط ي ع هذا هو ف لقد قمت بمساعده الرسول صلى ا ل ل ت عليه وسلم بمساعده الرسول صلى الله عليه وسلم بمساعده الرسول ك و صلى الله عليه ش وسلم ا بمساعده الرسول صلى الله عليه وسلم لقد اردت ان ا ك ن ل ا لن اكون مثلا ل مثلا لن ك و ن مثلا لن ا ك و مثلا ل و ن م ل ا لن ا ن مثلا لن ا ك مثلا م ن ا ك و ا لن اكون ل ا ل ا ل ا اكون م ث ا لن اكون مثلا ل ك و ن م ث م ا مثلا ل مثلا لن ا ك و مثلا لن مثلا لن اكون ث ل ا لن اكون ا لن ك و ن م ا لن ا ن م ا لن ا ك س ن ل ا لن اكون مثلا لن ك و ن مثلا لن ا أ و ن ا لن اكون مثلا لن اكون مثلا ل اكون مثلا لن ا ك مثلا لن ا و ن م ث ا ل و ن ا ل ا ل ا ل ا ا ل ا ل ا يعني مثلاً هذه、okay. هي السلفيه كويت ي ا أو لم أتعلم ولكن هناك سؤال ممكن يجب ان ت ا ت ح د ن عن م ممكن أكتب إجابة مقراتية، ي هذه ا ما أ ر المعارفه إيه، أنا ا كم أتناقل؟ ها ها ها ها ها إ ها ها م ها ها ها ها ها عجبتني يعني ها ب ا ها ها ها ها ي ها في ها ل ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ر ة ها ها ل ا ها ولكن ا ن د م ا تتحدث عن ا ك ل ث م ا ن ي ح فقط لكن لدينا جميع العدد حسب إذا ك ان ت ا ل م ع ل و م ة و ا ان تكونوا ل ج د د ا و م ع م و م ه جدا ومفيدين ويجدوا ان يكونوا ت مجددا ويجدوا ان يكونوا مجددا خلاص ك ت م ا م شيء تمام في سؤال نفس الوقت ان شاء الله المحاضره ا ل ج ا ي ة ايش حدكم ايدي ايدي ايدي اليو اس بي اجيب معايا اليوم ا ل ج ا ي ة صح طيب شكرا اشوفكم على الفيس بوكس فريده